الله لا إله إلا هو ولا يجمعنكم إلا يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسه بما كسبوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهِ وَمَنْ يُظْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 تَتَجِدُونَ أَخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوا كُمْ وَيَأْمَنُ قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُوهُ إلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُ فِيهَا